لا يهتمون الا لمصالحهم ولا يسعون لاحد الا بمقدار خدمته لهم قسَت قلوبهم عن رحمه المظلومين ومواساة المحتاجين وإغاثة الملهوفين فهم لا يتأثرون بحرمات المسلمين ولا لزفرات المقهورين فلا يعيشون ل فلا يعيش احدهم الا لنفسه وشهوته ولا يفكر الا في مصلحته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم ومن الناس اليوم كذلك من فيه خير عظيم يحترق قلبه لمعاناه المسلمين ويتمعر وجهه كلما ابتعد الناس عن منهج رب العالمين ولكن يقف عند هذا الحد ويطرح التساؤل في كل مناسبه وفي كل حين وماذا اصنع انا وما واجبي نحو كذا ولكن اخي المبارك اتظن ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك لا ورب الذي لا اله غيره لا ورب الذي لا اله غيره بل كانوا اهل مبادره ومسارعه فيما يرضي الله عز وجل يمتثلون قول الله تبارك وتعالى وسارعوا الى موفرة من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على ذلك بقوله وفعله فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بادرو بالاعمال سبعان هل تنظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فالشر غائب ينتظر او الساعه فالساعه ادها وامر وقال صلى الله عليه وسلم التؤاده خير في كل شيء اي التاني خير في كل شيء الا في عمل الاخره الا في عمل الاخره سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم